ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إ ن ن س أ ل ك فواتح الخير وجوامعه و أ و ل ه و آ خ ر ه وظاهره والدرجات العلا من ا ل ج ن ة يا رب العالمين اللهم إ ن ن س أ ل ك ص ح ة في إ ي م ا ن و إ ي م ا ن ا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح و ر ح م ة منك ورضوانا اللهم إ ن ن س أ ل ك خشيتك في الغيب و ا ل ش ه ا د ة و ك ل م ة الحق في الغضب والرضا والقسط في الفقر و ا ل غ ن ا ء و ن س أ ل ك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع و ن س أ ل ك ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك والشوق إ ل ى لقائك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في ل ي ل ة القدر أ و ف ر الحظ والنصيب اللهم اجعلنا ممن قام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم اغفر لجميع م و ت المسلمين الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولنبيك ب ا ل ر س ا ل ة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم و ع ف عنهم و أ ك ر م نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين اللهم إ ن ن س أ ل ك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم إ ن ن س أ ل ك خير ا ن ج ا ح وخير العمل وخير العلم اللهم ثقل ا موازيننا بالخيرات و أ س ك ن ن ا في وسط الجنات اللهم اجعلنا أ غ ن ى خلقك بك و أ ف ق ر عبادك إ ل ي ك وهب لنا ص ح ة لا تلهينا وغنى لا يطغينا اللهم كن معنا إ ذ ا نفخ ا ل ص و ر وبعثر من في القبور وتوفنا و أ ن ت راض عنا غير رضبان اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن واجعلنا للمتقين إ م ا م ا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن